الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير